الوحدة الرابعة عشرة الدرس الأول الأنبياء المرسلون واحد الأنبياء إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وزودهم بالعقل ومع ذلك أرسل الله رسلا إليهم ليكونوا أسوة حسنة ومن هؤلاء الرسل من قص الله علينا قصصهم ومنهم من لم يذكر أسماءهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومن هؤلاء الرسل إبراهيم عليه السلام كان إبراهيم عليه السلام يعيش في قوم يعبدون الكواكب والأصنام وبدى إبراهيم عليه السلام يدعو قومه لوحدانية الله وعبادته ولكنهم كذبوا وحاولوا إحراقه فانجاه الله من النار موسى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى فرعون وقومه دعا موسى عليه السلام قوم فرعون إلى وحدانية الله فحاربه فرعون ولكن موسى عليه السلام انتصر عليه بإذن الله عيسى عليه السلام هو عيسى بن مريم رسول الله آتاه الله البينات وأيده بروح القدس وقد كلم الناس وهو في المهد وهو الذي بشر بالنبي محمد عليه السلام محمد عليه السلام ولد في مكة بعد وفاة أبيه عبد الله بأشهر قليلة توفيت أمه آمنة وهو لا يزال طفلا أخذه جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب ورعى الغنم لزمن وتزوج من السيدة خديجة بنت خويلد وهو في الخامسة والعشرين من عمره دع الناس إلى الإيمان بالله الواحد ورسله نهاية القرص المدمد لجنة البرامج والكتب الدراسية المؤلفون الأستاذ الدكتور امر الله إشلار الأستاذ المشارك الدكتور محمد حق سوشين الأستاذ المساعد الدكتور أردينش دوغرو المدرس صلاح الدين دمرجي، المدرسة طوبا سطر المونتاج والتسجيلات الصوتية باكر جيهان قاسم باكتاش